ذلك حصل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمال يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمَ الضَّالِّينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ادَّعَوْا الْوِزْرَ انْظُرْنَمْ إِنْ كُنْتُمْ أُولِي أَلْبَابٍ إِنَّ الَّذِينَ قَسَمُوا لَهُمُ فَكَمَنَّوَ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَأَلَا يَكْمَنَّ لَوْ نَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْبَاطِلِ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَتَفَضُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من قضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْكَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انصَبقُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِنْ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ